انا <تصفيق> من لبنان من حصن الجدود من فم العصفور من طلوع الأرض من وحي الخلود أنا أنا من لبنان أنا من لبنان من غابته من سواقه ومن مرجته من مساء الخير في شطانه وصباح النور في ذروته أنا من لبنان من حصن الجدود من فم العصور من خد الورود أضطر النداء من طلوع الأرض من وحي الخلود أنا أنا من